سيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولض فاستوى على سوقه يعجب الزرع بهم الكفر وعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات منهم مأوتاً بسم الله الرحمن الرحيم يَا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها Menulâ terfânû acwât el-kum fâqṣâtîn nbiyî ve la têjharû l-hû bil-qowl kâjharî b-âgûkum l-bâgûn an